صلاة جامعة صلاة الخسوف يرحمكم الله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 Samen met dezelfde regering, dezelfde regering,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 فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم ربنا نكشف عنا العذاب انا مؤمنون عنا العذاب انا مؤمنون والذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنهم وقالوا معلم مجنون إن كشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبراء إنهم تقيون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 وَأَلَّا لا تعلوا على الله إني بِسُلْطَانٍ بسلطان مبين وإني بِرَبِّي بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزنون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون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 كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين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 en dat is kuntum van de belangrijkste redenen om te spreken. En om te spreken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 صرعون <سرق> إلا من رحم الله, الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطن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 فارتقب إِنَّهُمْ لهم مرتقبون